عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصابت ذنبا عظيما فهل لي من توبة قال هل لك من أم قال لا قال وهل لك من خالة قال نعم قال فبرها